بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم قيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان الا نجمع عظامه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 ولو القى معذره لا تحرك به نسانا لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قرانه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۚ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَّاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كلا اذا بلغت السرنق يقيلمن رنق وضن انه الفرقنق والتفت ساق بالسنق الى ربك يوم اذن المساء فلا صدق ولا صلنا ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتماطى اولى لك فاولا ثم اولى لك فاولا أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ طَفْهًا مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنَ الذَّكَرِ وَالْ فَأَنْتَ كَبِقَادِرٍ عَلَى